كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما 119. وَأَدَرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ 110. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ فِيهِ مِنَّا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ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 وَمَا أَدْرَكَم إِليّونَ كِتابابُ النَّ رقُومُ يَشحَدهُ المُقَرَبُ إِ لَبَرارنَ فِي نَقيِيم عَى لَرَائِكِ يَظُرون 119. ومن تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك وَمِزَاجُهُ المتنافسون 110. ومزاجه من تسنيم عينا إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَاكِذِينَ وَإِذَا اْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ وَلَبُ فَكِهِينَ وَإِذَا وَأَهُم قَالوا إِهَا أُلََا إِلَ ضَلُون وَإِذَا وَأَوم قَُ إَِّهَا لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هلفوا بل الكفار ما كانوا يفعلون